من الآثام وجعلنا ممن صن دينه وعقله فحفظ كرامته ووفر ماله والصلاة والسلام على من بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه وهده إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان لقد امتن الله سبحانه وتعالى على بني الإنسان بنعم عديدة لا يحصرها قلم او تحيط بها سطورنا وخطب ومن اسم هذه النعم وازكاها نعمه العقل الذي ميزه الله بها عن عن باقي المخلوقات بها يعرف الحق من الباطل ويميز ما بين النافع والضار وبه يدرك الحلال والحرام ومن هنا خص بالتكليف وحصلت له الكرامه قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولاجل كرامه العقل حرم الله عليه الخمر وسائر المخدرات و النبي عليه السلام ام الخبائث لان جميع الشرور تجتمع فيها فاذا سكر المرء خرج عن طوره وفقد عقله وضاع سمته وغرق في ألوان المعاصي والمبقات فيا للخزي والعار ينعم الله على الإنسان بالعقل وهو مناط التكليف فيزيله وبالمال وهو مادة الحياة فيبذله لمن يسلب منه عقله تضيع زوجته وأولاده ويعانون آلام الجوع والعري والمرض ولا يرق لحالهم فضلا ان يسعى في انقاذهم لان الزجاجة استنزفت كيسه والخمار او الخمارة استلت منه عقله وانتزعت الغيرة من قلبه فلا يبالي الا بما يحرق امعاءه ويدنه من الجنون اما, أما الانس العائلي فاين الانس من السكير الذي يظل عاكفا على الكأس كالعابد على وثنه الى عزيه من الليل وكثيرا ما يجده المارة صريعا في بعض الازقه لا حرك له فيذهب به الى داره او يذهب الى داره وهو يتأرجح ويترنح ذات اليمين وذات الشمال لا يعي شيئا ولا يشعر بما حوله واذا بلغت نشوة السكر منتهاها الى المخ، صار كالحيوان بين اهله يرفس ويركل من لقيه أمامه هي الحقيقة المره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هكذا يغط في نومه حتى تحرقه الشمس فيعقبه دوار وصداع يمنعانه أن يؤدي نشاطا أو يقوم بواجب إنما يسارع مرة أخرى إلى الحانة ليلعب ليعب ويشرب ويلعب وهكذا دواليك والسم في الجرعه الاولى بنيه متصدعه اضعفت المناعه في جسمه فتكالبت عليه الامراض من هنا وهناك فالمخ كما يقرر الطب فقد بواسطه الكحول القدره على التحكم والانتباه والملاحظه والقلب الذي هو المحرك يقوم بعمليه ضخ الدم دم الى انحاء الجسم قد غدا مضطربا يؤدي عمله بصعوبه شديده وهو مهدد بالتوقف في اي لحظه ولما كان الكبد يؤلف مصنعا فائق الاهميه لصياغه العناصر الاوليه للجسم من مركبات ازوتيه ودهنيه وسكريه وخمائر ضروريه للهضم وعناصر اساسيه لتوازن الدم فبالخمر والمخدرات ستكون له ردود فعل بالقصور في اداء مهمته ومن ثم اصبح لصاحبه احتمال كبير لاصابته باخطر الامراض التي تهدد حياته فيلتع شعري متى تنال زوجته حظها من الانس واولاده قصا من الحنان الابوي وحالته مزرية كمرعينها متى يتفقد اموره ويصلح شؤون عائلته متى يؤنبه ضميره فيحاسب نفسه ويتدبر عاقبة امره فضلا ان يفكر او يشارك في اعزاز دينه وخدمة مجتمعه ووطنه ما اشبه حالته بحالة طالب الدنيا كلما شرب شربة ازداد عطشا حتى تحترق امعاؤه وتنتهي حياته بأسع مصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, العظيم فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده من شرب الخمر من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله قال عرق وقيح أهل النار والعيذ بالله وهل تتوقف أضرار الخمر او المسكرات والمخدرات عند صاحبها واهله اذا عربد كلا ان الامر يتعدى الى غيره في الحق للعام من الامه كم القى المعربد بخمره من السباب والشتائم نحو من اختلط به وعشرة فتقطعت بسببها العلاقات حتى ان سب الرب والخالق غضى عليه امرا هينا ويسيرا وأما عن إحصائيات حوادث المرور في الطرقات فهذا ليس ببعيد عنكم إن أكبر نسبة تسجل عند الجهات الرسمية سببها الخمر والمخدرات ومع ذلك نحن نعيش في أمة التناقضات إن أكبر نسبة تسجل عند الجهات الرسمية سببها الخمر والمخدرات وهذه الجهات تفتح وتعطي اذنا لفتح خمارة في البلدة هذه الأمور مما ذكرناها وما لم يتسع المقام لذكره جعل الله للخمر وما شابهه حدا فاصلا فحرم على الإنسان اقترابه لأن بابه لكل شر فقد قال عز من قائل يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فالمتامل في هذه الايه يرى جمله امور تشدد على تحريم الخمر فانه قرن بالقمار والاوثان وهما من اعظم ما حرم في الاسلام واعتبر الله الخمر رسا والرش هي القذاره والوساخه فهل الطباع السليمه تعيش بالقرب من المزابل والاوساخ واذا تخمر العقل وغاب وهناك وكان هناك اتصال بين الطرفين حضر الشيطان أقول حضر الشيطان ليوقع بينهما ويوقع ليوقع ويوقع بينهما العداوه والبغضاء الى حد الاقتتال وسفك الدماء ثم اين حضور البال واستجماع الفكر في الصلاه التي هي عمود الدين لشخص اصبح لا يدري اين هو ومن يخاطب والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر المؤمنين من الخمر ويصف شاربها او الذي له علاقة بها بانه ملعون واللعنة هي الطرد من رحمة الله فماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه واللعنة تؤدي كما قلت إلى الطرد من رحمة الله إلا إذا تاب والتحريم يشمل أنواع الخمر كافة القليل والكثير وما أسكر كثيره, كثيره فقليله حرام كما قال عليه الصلاة والسلام والخمر ما خمر العقل وإن اختلفت الأسماء ربما في اختلاف الأسماء فيها تلاعب والخمر ما خمر العقل وان اختلفت الاسماء لكن العبرة بالنتيجة فمن غاب عقله بأي مسكر كان بدت عليه مواصفات خبيثة وتصرفات غريبة وقد قال عنه احدهم انه اضعف من دجاجة وابلد من حمار وابلث من خنزير وهي اوصاف لا يقبلها من في عقله نور العلم وفي قلبه مسكة من نور الايمان يصده الشيطان عن ذكر الله وعن الصلاة يرتكب الكبائر ويقترف الجرائم ويخبط في الحرام ويطلق ويزني ويعبث بالاعراض والكرامات ويتلف ثيابه ويوسخ جسمه بقذوراته ويبكي بلا سبب ويضحك من غير عجب او عجب ويهزأ به الصبيان ويسخر به السفهاء ويمقته العقلاء ويبغضه اهله وجيرانه فلو ان شريطا مسجلا امامه لهذه المواقع والوقائع والحوادث المذكورة كلها ثم مررت امامه ليشاهدها بعد صحوه من خمرته فهل سيعود الى فعلته النكرى مرة اخرى كلا لن يكون ذلك انما واحد منها فقط تكفي الى ان يجعل بينه وبين الخمر والسكر حاجزا منيعا سلامة لدينه وعقله وصحته ونجاته يوم القيامة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله نحمده كثيرا بان جعل محمدا مناره لكل خير صلى الله عليه وسلم فقد قال عنه عز من قائل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أبدا وعلى صحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون يا أهل الشهامة والغيرة كانت آفة انتشار الخمور منعدمة تماما في وسطنا فعاش سليما من ادوائها ووبائها ثم سرت عدواها الى بعض ابنائنا وشبابنا يوم غرر بهم بفتح مركز قريب لا يستدعي تحمل مشقه السفر لاستجلاب هذا السم الزعاف انما بادنى وسيله من تزين عنده المنكر الى قلوبهم الضعيفه فيصبحون من هواه معاقله الخمر واخواتها والسيئه تجر الى السيئه وكما يقولون بالمثل العمي والجرب يعدي فاين الصلحاء جميعهم في هذه الامه الطيبه منا وممن من يسكنوننا من اخواننا الملكية وهل نحن راضون بالواقع الاولى بالمؤمنين الذين رفع الله من شانهم وفي حقهم يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله الاولى بهم أن يكونوا متعاونين الإصلاح الوضعي وكف أضرار ويا ما أكثرها من المدمنين على الخمر والمخدرات كم يتم من أولاد ورمل من زوجات وأزهق من أرواح وأتلف من أموال بالله علينا وعليكم ايامن الواحد السلامة في نفسه وولده وقد غضى المنكر قريبا من داره لا يدري متى يترك بابه فيهدم عليه اسسه واركانه ويجعله لا قدر الله خاويا على عروشه نعم قد سبق بعيئات مسؤولة جزاها الله خيرا في بلدتنا الطيبة ان استنكرت هذا العمل وطالبت من اولي الامر التدخل في القضية وحملها وحملهم محمل الجد لكن وللأسف اقول لكن وللأسف لا تزال الأمور على حالها والكل منشغل عنها غير آبهم بهذا المنكر والأمة تعاني من ويلاته فليقظة اليقظة أيها المؤمنون والمؤمن كيس فطن والنصيحة النصيحة أيها المسلمون استجابة لأمر رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أئمة المسلمين معنى حكامهم ومسؤوليهم ألامنا تتقرح وفواجعنا تتضاعف إذ نرى, إذ نرى من فلذات أكبادنا من الشباب الذين ضعف فيهم الوازع الديني يغرر بهم بكل بساطة وينساق هذا الشباب المغرر بهم وراء الشهوات ويجرب الكأس الأولى من الخمر أو علبة السجائر من الدخان فإذا هو بعد أيام بعد أيام من المدمنين لا يحلو له عيش إلا إذا تعطاها أليس من الواجب على كل غيور أن يسد على هؤلاء المنافذ ويضيق ما استطاع عليهم سبل الغواية حتى يسلموا ويسلم من ورائهم الوطن والمجتمع وأخيرا نقول أولئك الذين استزلهم الشيطان فتورطوا في شرب الخمر أو غيرها من الآفان البدار البدار التوبة التوبة الإقلاع الإقلاع قبل فوات الأوان وانصرام الزمان فقد دعاكم المولى إلى التولى إلى التوبة فأخبر بأصدق حديث قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون إن العالم اليوم يحيا في جاهلية أعظم من الجاهلية الأولى التي كانت قبل الإسلام وسيظل العالم في ظلمات بعضها فوق بعض وسيعيش المسلمون في هوان وذل حتى يعودوا إلى الطريق المستقيم لأنهم سوف لن يجدوا إلا الإسلام دينا وسوف لن يجدوا غير محمد صلى الله عليه وسلم قائدا ومرشدا ولن يجدوا غير القرآن اماما وهاديا وبهذه الأمور مجتمعة ستكون لهم العز في العالم ويحصل لهم التمكين في الأرض ويمكن لهم تطهير القدس واسترجاع فلسطين فهلا وعينا اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عفيت وعافنا في من عفيت ربك في عنا ما قضيت ربك في عنا ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه